وَصُلْحُ خَيْرٌ وَصُلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بما تعملون خبيرا وَتَكُفُّ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ لا تميلوا, تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وان تصلحوا تتقوا فان الله كان غفورا رحيما وان تفلحوا وَتَكَتَّبُ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حكيما وَكَانَ الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أنت تَقَ الله وَنَقْدُرُ وَإِنَّ السَّرِينَ هُوَ فِي كِتَابٍ قَدْ الله وَإِن تَخْرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تَخْرُوا فَإِنَّ وكان الله غنيا حميدا وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الارض ولله ما في السماوات في وكفى بالله وكيلا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ إِن يَشَأْ يُذْهِبِ الْبُرَّ وَيَأْتِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة من كان يريد ثواب الدنيا فعند